أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وأوذي في الله فصبر كما صبر اولو العزم من الرسل عليه الصلاه والسلام فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فجريا على عادتنا في الكلام على ما سمعناه من قراءة إمامنا في صلاة المغرب نتكلم بما نسأل الله تعالى أن يفتح به علينا فيما سمعناه فقد قرأ إمامنا سورتين كلتاهما تتعلق برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاولى الضحى والثانيه الم نشرح لك صدرك طيب يقول الله تبارك وتعالى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلع اقسم الله تعالى بشيئين متضادين اولهما الضحى الذي به الاشراق والنور والضياء والثاني الليل إذا سجى سجى أي غطى الأرض بظلامه وإنما أرسم الله بذلك لأنها لأنهما من أعظم آيات الله عز وجل ومن أكبر الأدلة على رحمة الله تبارك وتعالى بعباده يقول الله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من الهه غير الله ياتيكم بضياء اجيبو لا احد من الهه غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من الهه غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه لا احد افلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتقوا من فضله ولعلكم تشكرون جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتقوا من فضله ولعلكم تشكرون لتسكنوا فيه يعود إلى الليل ولتبتقوا من فضله يعود إلى النهار ولعلكم تشكرون أي ولأجل أن تشكروا الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي لا يمكن للبشرية جمعاء مع غيرها من المخلوقات لا يمكن أن تأتي بالليل إذا ذهب ولا أن تأتي بالنهار إذا ذهب الكل مسخر من عند الله عز وجل فالليل للسكن والنهار لابتغاء الفضل من الله ينتشر العالم فيه يبتغون من فضل الله ولكن مع الأسف أن كثير من الناس اليوم صار ليلهم نهارا ونهارهم ليلا تجدهم يسهرون في الليل إلى قرب طلوع الفجر ثم ينامون وربما ناموا عن صلاة الفجر والعياذ بالله وعلى أي شيء يسهرون يسهرون على شيء إما لغو لا خير فيه وإما ضرر هذا هو الغالب وقل من يسهر للعلم كما فعل أبو هريره رضي الله عنه فإنه رضي الله عنه كان يحيي أكثر الليل لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل قبل أن ينام على كل حال أقسم الله بالضحاء والليل إذا سجى لما فيهما من آيات الله العظيمة الدالة على كمال, كمال قدرته وعلى كمال رحمته ولكن هنا سؤال يرد كثيرا وقد فهمنا جواب عنه فيما سبق وهو كيف أقسم الله بالضحى وهو مخلوق من المخلوقات وكيف أقسم بالليل وهو مخلوق من المخلوقات وقد أجبنا عن ذلك فيما سبق بل أجبتم أنتم عنه فيما سبق بأن لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، لأن الله تعالى يحكم ولا يحكم عليه ويأمر ولا يؤمر وهو جل وعلا له الحكم إن شيئا من الأشياء إذا فعله الإنسان كان مشركا بالله ولما تركه الإنسان صار كافرا ولما تركه المأمور صار كافرا شيء معين خاص إذا فعله الإنسان كان مشركا بالله وإذا تركه من أمر به صار كافرا بالله ما هو السجود السجود لغير الله مش حكمه شرك أكبر مخرج عن الملة من سجد لأي أحد لولي أو إمام او سلطان او وزين او امير او غير ذلك من سجد لاي مخلوق فانه كافر ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجد لمن لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون لكن هذا السجود لغير الله صار تركه يوما من الدهر كفرا بالله وذلك حين امر الله الملائكه ان تسجد لآله أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس ابى واستكبر وكان من الكافرين فحقت عليه اللعنة حين استكبر وابى أن يسجد لآدم إذن نعرف أن الأمر, أم... أن الأمر أمر من أمر الله إذا أمر بشيء صار هذا الشيء عباده ولو كان نوعه في, مو... في وقت آخر شركا وكفرا قتل النفس قتل النفس من اعظم الذنوب ومن الموبقات وما ذلك صار يوم من الدهر قتل النفس من عبادة الله في إيش إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله تعالى بكره بكره الأول بعد أن بلغ من الكبر عجية رزقه الله إسماعيل وهو أبو العرب إسحاق أبو بني إسرائيل فالعرب وبنو إسرائيل أبناء عم رزقه الله إسماعيل وهو بكره لما بلغ مع السعي يعني كبر وصار يسعى مع أبيه ليس بالطفل الذي لا يؤبه له ولا بالكبير الذي انفصل واشد ما تتعلق النفس بالولد متى اذا كان بين الطفوله وبين الكبر تتعلق به النفس لانه صغير يسعى مع ابيه ويمشي مع ابيه وابيه يحبه وياتيه في المجالس وغير ذلك لما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك اراه الله في المنام انه يذبح ابنه اسماعيل ولده الذي ليس له ولد سوى وقد تتاه على كبر استشعر هذا الأمر إنسان بلغ الكبر وآتاه الله ولدا ليس له ولد سوى ماذا ما تكون محبة هذا الولد عظيمة شديدة لا سيما وأنه بلغ ما استعي فاراه الله تعالى في المنام أنه يذبحه ورؤية الأنبياء وحي عرض الأمر على إسماعيل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما تترى هل جواب هذا الابن جواب الرشيد العاقل المؤمن قال يا أبتي افعل ما تؤمر سبحان الله يعني اذبحني لا لا تكلم افعل ما تؤمر يعني اذبحني وعرض ابراهيم هذا الامر على ابنه ليس استشاره الله ليس استشيره ولا يمكن لابراهيم عليه الصلاه والسلام ان يستشير ابنه في امر امره الله به ابدا ولكن ليختبر الابن ماذا موقفه فكان موقفه اسد المواقف قال له ابتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الله أكبر قال ستجدني من الصابرين ومع ذلك لم يعتمد على قوته إسماعيل لم يعتمد على قوته ماذا قال ستجدني إن شاء الله إن شاء الله من الصابرين لم يقل ستجدني من الصابرين لأنه يؤمن بأن, المشيئة بأن الأمر في بمشيئة الله عز وجل فستجدوا ان شاء الله من الصابرين تم الامر الان قال الله عز وجل فلما اسلما الفاعل اثنان من هما ابراهيم واسماعيل وتله للجبين تله ابراهيم بقوة للجبين حتى وقع الارض وقع جبينه على الارض وانما فعل ذلك لألا يشاهد وجهه حين نبهل ولألا يشاهد الابن السكين وأبوه يهيبها إلى رقبته تله حين حينئذ جاء الفرج من رب أزوجه إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا جاء الفرج من الله وقد قال نبينا وإمامنا واسوتنا محمد رسول الله قال واعلم أن النص مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وان مع العسر يسر لما صدق في عباده الله قال الله تعالى وناديناه أي يا ابراهيم الواو هذه ليست زائده كما قالها بعض بعض المعربين بل الواء عاطفه على شيء مقدر اي فلما اسلم تبين صدقهما وتما وتمام قيادهما لله وناديناه من ناداه الله عز وجل اي ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نزل المحسنين بلوى عظيمه هذا الامر امر بقتل نفس بقتل نفس وايضا نفس ليست بعيده من الاقارب الابن بضعه من ابيه فهو من اقرب الاقربين اليه فاجتمع في ذلك قتل نفس وقطيعة رحم أنت مأي ولا رأي؟ قتل نفس وقطيعة رحم هذه القطيعة وهذا القتل لما كان بأمر الله صار إيش صار عبادة قربة صار عبادة قربة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبين بذلك أنه محب لله عز وجل وأن أمر الله تعالى عنده فوق كل أمر فوق هوى النفس ولذلك جوزي لماذا؟ أن جعله الله خليلا قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وكان نبينا محمد رسول الله خليلا أيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولهذا لا توجد الخل فيما نعلم لا توجد الخل فيما نعلم إلا لشخصي فقط هما إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام يعني لا يمكن أن أقول موسى خليل الله ولا أن أقول عيسى خليل الله ولا أن أقول أي أحد من المخلوقات خليل الله إلا بعلم من الله ولم نعلم أن أحدا اتخذ الله خليلا إلا إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم وهنا أسأل أيما أعظم الخليل أو الحبيب أيهما أعظم محبة وأقوى محبة أجيبوا جواب الكليل. الخليل الخليل إذن الذين يقولون محمد الحبيب الله الواقع انهم قصروا بل نقول محمد خليل الله والخله فوق المحبه الان هل الله يحب المؤمنين هل يحب الصادقين هل يحب المتقين هل يحب المقصدين نعم المحبه من الله عز وجل لكل من اتبع رسله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ايش يحببكم الله لكن الخله ما كل احد يناله ما كل أحد يناه الخلة إذن فصارت المحبة أدنى رتبة من إيش؟ الخلة فمن قال عن محمد رسول الله إنه خليل الله فقد أثبت له المحبة وإيش؟ وزيادة المحبة وزيادة ولهذا نحن نشهد أن محمد رسول الله وأن محمد خليل الله وأن محمد سيد ولاد آدم وان محمدا هو الاسوه الذي يجب اتباعه في كل ما شرعه لامته عليه الصلاه والسلام طيب اتضح الان صار القتل قتل النفس المحرم لما امر الله به ايش صار عباده إذن نعود الى الاغتصاب بغير الله الاغتصاب بغير الله حرام علينا حرام علينا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلبوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او يصمت هذا لا شك و وجاء في الحديث الصحيح ايضا من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك لكن شركا اصغر ما لم يعتقد ان للمنحوف به من التعظيم ما لله عز وجل فحينئذ يكون مشركا شركا اكبر لكن الله عز وجل يحكم ولا يحكم ولا عليه يحلف بما شاء من عباده لكن اعلم أن الله لن يحلف بشيء إلا وهو ذو قيمة عظيمة لن يحلف بشيء تافه بل بذي قيمة عظيمة لأن أصل اليمين أو الحلف تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة اضبط تعريف القسم تأكيد الشيء بايش بذكر معظم زد بصيغة مخصوصة وحروف القسم ثلاثة الواو والباء والتاء تقول احلف بالله وتقول والله لا افعلن كذا وتقول كالله لا افعلن كذا قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام وتالله ايش لا افيدن اصنامكم بعد ان تولوا مجري طيب اذا لله ان يقسم بما شاء من خلق اما نحن فلا نقسم الا بمن الا بالله اما باسم الله مثل الله او باسم الرحمن والرحمن او باسم رب العالمين ورب العالمين او باي صفة نثبت الله عز وجل المعنوية والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل ودعك تركك قل أبغض وذلك ردا على قول من قال إن محمدا تركه ربه إن محمدا أبغضه ربه فقال أقسم الله عز وجل بأنه ما ودعه وما تركه ما ودعك ربك وما قل انتبه أيها الاخ ربك ربك ربك الربوبية هنا مضافة إلى من لا يا أخي رب مضاف وإيش والكاف مضاف إليه الربوبية لا مضافة إليه إلى من إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإضافة الربوبية إلى شخص معين تعني العناية التامة بهذا المربوب الله عز وجل رب العالمين لكن إذا أضاف ربوبية إلى شخص معين كان ذلك دليلا على عنايته بإيش بهذا الشخص المعين قالت السحرة آمنا برب العالمين بعده آمنا برب العالمين ما بعده رب موسى وهارون الأول ربوبية عامه والثاني ربوبية خاصة فإذا أضاف الله ربوبيته إلى شخص معين كان ذلك دليلا على عنايته به ولهذا تسمى عند العلماء الربوبية أتم الخاصة طيب ما ودعك ربك الذي رباك بنعمه صغيرا وكبيرا قبل النبوة وبعدها و أتم نعمته إلى أن مات عليه الصلاة والسلام ما ودعك ربك وما قلع ودعك ما يا أخ قم أجب بردك الله فيك وأن تقعهم الناس ودعك ربك ما معناها ما تركك أحسن وما قلع قلع ما معناها يا اخي ايش الفائده يحضر بقيت جسمك ولا يحضر قلبك نحول السؤال لغيرك طيب اسمع نعم ايش أبغضك بارك الله فيك استرح هنا سؤال ما هو لماذا نفى الله ذلك انه تركه بعضه تفضل الله ردا لقول المكذبين للرسول عليه الصلاه والسلام ان الله تركه وقلاه فابطل الله تعالى دعواهم اذا نفي الترك ونفي البغض المراجع به اثبات كمال الضد فما فما ضد الترك العنايه العنايه بالرسول عليه الصلاه والسلام ما ضد البغض البغض المحبه فكانه قال عز وجل ان الله تعالى قد اعتنى بك وانه قد احبك عنايه ليس فيها ترك وحب وحبا ليس فيه بغض ولا الاخره خير لك من الاولى الاخره يعني دار الاخره خير لك من الاولى اي من الدنيا ويحتمل ان يكون المعنى ولا العاقبه الاخره خير لك من الاولى يعني أن عاقبة أمرك سيكون خيرا لك من بدئه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول أمره أوذي حتى اضطره المشيكون إلى ترك أحب البلاد إلى الله وأشرفها عنده وهي مكة خرج منها عليه الصلاة والسلام خائفا على نفسه وقصة الهجرة معروه مشهورة وأنا بهذه المناسبة أكرر مرة بعد أخرى أكرر على إخوان المسلمين أن يقرأوا سيره النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك يزيد في الإيمان ويزيد في محبة الله ورسوله ويتبين به حكمة الله ورسوله ويحصل بذلك للإنسان كمال الاتباع والاسوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الأسف أن بعض الناس لو تسألوا عن تاريخ عظيم من عظماء الكفار متى ولد وكيف تطورت حياته قال ولد في كذا تطورت حياته, تطور حياته كذا وكذا ولو تسألوا هذا رسول الله قال لا أدري وحينئذ نسأل الأخ تفضل أنت كنت في اي سنة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعمر الشريف في اي سنة هاجر بالنسبة لعمر الشريف لا تدري؟ نحاول اصبر يخي اصبر تاذي نحاول صال لغيرك أصبر نعم أسمعتم يقول هاجر وعمره ثلاث وخمسون سنة صح نعم بارك الله فيه لأنه أقام في مكه في المدينه المدينة عشر سنوات فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله ول ولا الآخرة خير لك من الأولى أقول الآخرة هي إيش الدار الأخرى خير لك من الأولى أو أن الآخرة يعني العاقبة خير لك من الأولى فيكون في هذا بشارة من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سيجعل عاقبة له ولا الآخرة وخير لك من الأولى وهل الآخرة خير من الأولى لمن اتبعه نعم نعم والله خير من الأولى لمن اتبعه ظاهرا وباطنا في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة أربعة أشياء اتبع المظاهرة وباطنة في إيش في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة كل إنسان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء فإن الآخرة خير لها خير له من الأولى ولهذا جاء في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر سجن المؤمن وجنه الكافر لان المؤمن اذا نسب حياته الحياه الدنيا الى الاخره وجدها سجنا على انه اي مؤمن حياته طيبه ويذكر عن ابن حجر العسقلاني رحمه الله وكان قاضي القضاة في مصر وتعرفون أن قاضي القضاة يمر بموكب مر يوم من الايام في موكبه على العربة تجره الخيول أو البغال والناس وراءه. مر بيهودي في مصر يهودي زيات شمان زيات يبيع الزيت كل ثياب ملوثه بالزيت وتعبان فأوقف أوقف الموكب وقال له يا قاضي القضاة او كلمه نحوها ان نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر فكيف كان ذلك كيف كان ذلك هذا اليهودي في غايه ما يكون من الشقاء زياد تعبان فقير وابن حجر العسقلاني من حفاظ الامه وممن خدموا السنه وهو قاضي القضاة مكرم معظم مبجل كيف هذا يقول من من يقوله اليهودي يريد ان يعترض يريد ان يعترض لان اعداء المسلمين يريدون ان يعترضوا على كتاب السنه لعلهم يجدون منفذا للطعن فيهما قاتلهم الله فقال له ابن حجر نعم انا فيما, فيما ترى من النعيم وانت فيما ترى من البؤس ولكن النعيم الذي انا فيه بالنسبه لنعيم الاخره ايش سجن سجن وانت بما فيه بما انت فيه من البؤس والشقاء في جنه لان هذا اليهودي اذا مات وين يروح الى النار والعياذ بالله والنار اشد حر كما قال عز وجل وقالوا لا تنفروض الحر قل نار جهنم أشد حرا اليهود بهج لأن هذا جواب مسدد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله امن آمن لأن التطبيق الحديث على الواقع يزيد الإنسان ايقانا ومثل هذه القضية وإن كان ما أحب أن أطيل عليكم لكن لا بد ان نذكرها لأنها تفيد الانسان فائده عظيما يقال ان احد العلماء كان في مطعم في بلد أوروبية وانه المطعم يجمع بين المسلمين وغير المسلمين لان في بلد اوروبيه فيه رجل من أحبار اليهود او النصارى راى هذا الشيخ يأتي الناس اليه يسترسون ويسالونه فعرف انه عالم كبير فاتى اليه يريد ان يدق على رأسه فقال له في القران ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء قال نعم قال له كيف أجد في القرآن كيف أصنع هذه السمبوسه وهذا المرق وهذا الخبز كيف أصنع ما وجدت في القرآن اقرا القرآن من فاتحتي إلى خاتمته ما أجد فيه إذا أردت أن تصنع السمبوسه فافعل كذا وكذا القرآن ما هو كتاب مطبخ حتى يكون في هكذا المهم الرجل أراد بهذا وخص الإسلام من هذه الناحية ان القرآن أمور تبعين لكل شيء قال والله القرآن تبعين لكل شيء ثم إن الرجل العالم دعا بصاحب المطعم تتعافى كيف تصنع بهذا كيف استويبه قال أفعل كذا وكذا وكذا ووصف الطبخه تماما مئة بالمئة قال هكذا قال القرآن هكذا قال القرآن سبحان الله وين القرآن وين الذي قال قل قال إن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سبحان الله أرشد القرآن إلى أن الشيء الذي نجهله نسأل من أهل العلم به أهل العلم به فعلى هذا صار القرآن تبانا لكل شيء وأنا أريد من هذا أن يكون المسلم انتباه عندما تحل به المعضلات حتى يدحض اداء الله لان اداء الله يتربصون من الدواهر يريدون ان نشك في ديننا وفي رسولنا وفي ربنا عز وجل ولا الاخره وخير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى اللهم لك وعد ممن من الله عز وجل لكن لاحظ الايه ولسوف يعطيك ربك لسوف وسوف تدل على التحقيق لكن بمهله بخلاف السين فإنها تدل على التحقيق لكن بسرعه انا اذا قلت ساعطيك كذا يعني معناه ان اعطائي اياك محقق فوري اذا قلت سوف يعطيك معنى ليس فوريا انا وعدتك الان لكن مو فوري الايه ولا سوف يعطيك ربك فدرا وفعلا حصل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكه طريدا خائفا على نفسه ولم تمضي ثمان سنوات الا وقد دخلها عزيزا منتصرا مذفرا صلوات الله وسلامه عليه حتى انه في التاريخ أخذ بعذاب زيباب الكعبة وقريش زعماءهم وكبراء تحت قال ما ترون أن يفعلوا بكم وهم الذين ترجوه وآذوه ما ترون أي ما تظنون أن يفعلوا بكم قالوا خيرا خيرا يعني زيباب من الخيرا أخ كريم وإش؟ وابن اخ كريم فقال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء صلوات الله وسلامه عليه وهذا تمام العفو العفو مع القدره هو العفو الحقيقي ولهذا يقول الله عز وجل وكان الله عفوا قدير أما العفو مع العز فلسج عفو طيب ولسوف يعطيك ربك فر أعطاه الله عز وجل من المال الشيء الكثير وكان في اول امره عليه الصلاه والسلام لا يجد المال يمضي عليه الشهران والثلاثه لا يوقد في بيته نار قيل لعائشه فما طعامكم قالت الاسودان التمر والماء الشهران والثلاثه لا يوقد في بيته نار عليه الصلاه والسلام وكان يقدم إليه الرجل ليصلي عليه فيسأل أعليه دين إذا قالوا نعم قال له وفاء إذا قالوا لا قال خلاص ما أصلي عليه صلوا أنتم عليه ليش لأن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام صلاته على الميت شفاعه وصاحب الدين لا تنفع فيه الشفاعه فكان يتبرع أو فكان يتخلى عن الصلاة عليه يقول صلوا على صاحبكم قدم إليه رجل من الأنصار ذات يوم فتقدم خطوات ليصلي عليه ثم سأل عليه دين قالوا نعم عليه ديناران قال صلوا على صاحبكم وترك الصلاة فتقدم أبو قتاده رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران عليه قال عليه الصلاه والسلام حق القريم وبرئ منهم من الميت قال نعم انا اظله والميت بريء فتقدم وصلى ولما فتح الله عليه وكثرت امواله عنده قال عليه الصلاه والسلام انا اولى بالمؤمنين من انفسهم تحقيقا لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك دين فعلي ومن ترك ضياعا أو مالا فلورثته فصار يقضي الدين هو بنفسه عليه الصلاة والسلام فين فتح الله عليه كل هذا داخل في قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى وكذلك أيضا العطاء الأكبر يوم القيامة أسى يبعثك ربك مقاما محمودا فإن الناس يوم القيامة يلحقهم من الغن والكرب ما لا يطيقون لأن اليوم طويل لأن اليوم طويل وقدر يا اخي أنت لا ترتبط أنت ذكروا خير قم اجلس قم يوم القيامة طويل كم؟ خمسون ألف سنة بارك الله فيك الشمس سدوا منهم بمقدار ميل يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون فيقولون اطلب من يشفع لنا يريحنا من هذا المقام فيأتون إلى آدم ويعتذر. لماذا بأنه أكل من الشجرة أكل من الشجرة ومع ذلك فقد تاب وتاب الله عليه واجتباه ربه وهداه لكن نظرا لشدة تعظيمه لربه صار فيه هذا الخجل خجل أن يتقدم إلى الله تعالى ليشفع في الخلق لأنه فعل معصية مع أن هذا المعصية هل, هل بقي أثرها عليه أو لا أجيب وجماعة لا فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه طيب ياتون الى نوح الى نوح اول رسول ارسل الى اهل الارض يطلبون منه الشفاعه يقول لا استطيع لاني سالته ما ليس لي به علم وما هو الذي سأل لما وعده الله تعالى ان ينجيه واهله صار احد اولاده كافرا احد اولاد رسول كافر اجيبوا نعم ولا لا نعم صار كافرا وصار من المغرقين قال نوح عليه الصلاة والسلام ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وقد وعدت أن تنجي واهلي وأهلي وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. الله أكبر نوح من أولي العزم من الرسل كيف يخاطبه الله عز وجل هذا الخطاب لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين رسول يوجه الرب إليه الموعظه وهو من أول العزم نعم لأن الله ليس بينه وبين نسب أكرم الناس عند الله من من أكرمه أتقاهم إن أكرمكم عند الله اتقاكم والنبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل ماذا قال الله له قال يا أيها النبي اتق الله الله أكبر يا أيها النبي اتق الله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني أتقاكم لله ويوجه الله للرسل يقول يا أيها النبي اتق الله ولا تتعي الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيل ويقول أزواج الله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك من الذي أنعم الله عليه وأنعم عليه الرسول زيد بن حارث رضي الله عنه أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه النبي بالأسق بل إن إنعم النبي عليه بالأسق من إنعم الله عليه أيضا وإذ للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبجيب الله أكبر كلام عظيم وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه قالت عائشة رضي الله عنها لو كان محمد كاتما شيئا مما أنزله الله عليه لكتم هذه الآية ووالله ما كتم حرفا من القرآن بلغ ما أنزل إليه من ربه وبين أيضا ذلك قال الله تعالى ونزلنا عليك الذكر لإيش يتبين الناس ما نزل إليهم وقد بين صلوات الله وسلم عليه للناس ما نزل عليهم باللفظ والمعنى ترك أمته على محجدهم بيضاء. المهم أن نوح عليه الصلاة والسلام يعتذر بإيش يعتذر عن الشفاء بماذا يا أخوان بأنه سأل الله ما ليس له به علم يأتون إلى براهيم يعتذر يعتذر بشيء ليس ننبا ليس دنبا لكنه لقوة تعظيمه الله عز وجل خاف أن يكون دنبا يعتذر بثلاث كذبات كذبها وليس كذبا في الواقع قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما قال لما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي وليس قصده أنه يعتقد أن الكوكب رب لانه امام الحنفاء لكن يريد ان يتحدى هؤلاء الذين يعبدون ايش الكواكب وكذلك في القمر وكذلك في الشمس ولما حطم الاصنام ورجع قومه اليها قال قال بل فعلهم كبيرهم هذا ايضا تحدي قال ذلك تحديا لقومه كانه يقول كبير الأصنام لا يرضى أن يشاركه احد في العبادة ولذلك كسر الأصنام والواقع أن هذا الصنم هل كسر الأصنام؟ لا لكن يريد أن يبين لهم أن الله لا يرضى أن يشرك به أحد وهذا الذي ذكرناه يطابق قول, يطابق قول الله عز وجل ضرب لكم مثلا من أنفسكم استمر الضرب ضرب المثل ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء أتعرفون معنى الايه يقول الان انت لك عبد تملكه هل هذا العبد يشاركك في مالك اجب يا اخي لا هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء لا اذا كان كذلك فكيف تجعلون لله شريكا فيما خلق على كل حال نرجع الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام الكذبة الثالثه انه قال للملك الذي اراد ان يسطو على امراه قال هذه ايش اختي وليست اخته من, من النسب ولكنه ولكن ولكنها اخته في دين الله عز وجل طيب على كل حال هذه اذا تاملتها وجدت انها ليس كذبا لكنها توريه إنما لكن مقام الأنبياء مقام عالي لا يريدون أن تنخدش اعمالهم بأي شيء يأتون إلى من بعد ذلك إلى موسى وهو من قل العزل فيعتذر بانه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها ما هي ما هي نفس التي قتلها خرج من الإرجاء ووجد إسرائيليا أي من بني إسرائيل وقبطيا من آل فرعون. وجدهما يختصمان فاستغاثوا الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى كيف الوكزة يا أبا عبد العزيز وكذا وكذا فوكزه موسى فقضى عليه اي هلك مات لأن موسى عليه الصلاة والسلام من أشد الأنبياء قوي جدا ولهذا لما رجع إلى بعد ميقات ربه لما رجع ووجد قومه يعبدون العجل ماذا فعل ألقى الارواح التي كتبت فيها التوراة ألقى الارواح قال بعض المفسرين حتى تكسرت، وآخذ برأس أخي يجره إليه يقول كيف تفعل قال يا ابن أمة لا تأخذ بذحية ولا برأسك لأن هارون وعظهم لكن قالوا لن نبرح عليه عاكتين حتى يرجع إلينا موسى المهم أن موسى اعتذر من بقي عيسى يأتون الناس إلى عيسى كل هذا يوم القيامة نسأل الله أن ينجي واياكم من اهواله يأتون إلى عيسى عيسى لا يتعلل بشيء لكن يريد ان يعطي الفضل لاهله ما ي... لا, ي... لا يذكر عن نفسه شيئا لكن يقول اذهبوا الى محمد صلوات الله وسلامه عليه واسال الله الا يحرمني وياكم من شفاعته اذهبوا الى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فياتون الى محمد عليه الصلاه والسلام فيقول انا لها ثم يستفتح تحت العرش ويؤتى له بالشفاعه هذا ايضا مما يعطاه الله عز وجل ولم يعطيه أحدا من الناس وفي هذا يقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك إيه عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا هذا المقام يحمدهم فيه الأولون والاخرون من أمتي ومن غيرهم ثم قال عز وجل مذكرا نبيه بنعمه عليه حتى يقيس ما يستقبل على ما مضى ما قال سوف يعطيك ربك فترضى قرر الله عز وجل نعمه عليه الماضيه من اجل ان يقيس ما ياتي على إيش على ما مضى قال الم يجدك يتيما في فاعرف يعني قد وجدك شوف انتبه للقائد مهمه في العربيه اذا اجى اذا اتى اسم استفهام مقترنا بالنفي فهو للتحقيق فاذا قال الم يجدك يعني قد وجدك ألم نشرح لك صدرك يعني قد شرحنا لك صدرك. ألم يجدك يتيما فآوى أجيبه نعم نقول اخ نعم الصواب بلى يا أخي الصواب بلى ألم يجدك يتيما فآوى قل بلى كان النبي عليه الصلاة والسلام يتيما الأب والأم والعادة أن اليتيم إذا لم يكن أحد يؤويه يضيع. ولهذا أوصل الله تعالى باليتامى في عدة مواضع من القرآن. ألم يجد كاتياً أيلاء أم له ولا أب؟ فأوى أوى أوىه بمن بجدده عبد المطلب، ثم لما مات ولو ثمان سنوات عليه الصلاة والسلام كفله من عمه أبو طالب. ألم يجد يتيما فأوى أوى أين المفعول لأن اوى تتعدى إلى مفعول والسؤال الآن لأهل العربية والنحو أين المفعول تفضل وش التقليل ها فيه قاعدة بارك الله فيكم أيضا في النحو إذا حدث المفعول دل على العموم إذا حذف المفعول دل على العموم فعلى هذا يكون آوى أي آواك وآوابك آواك وآوابك وكم من أناس آووا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وآواهم فإذا حذف المفعول ليش مش للعموم يعني ليس آواك وحدك بل آواك وآوابك ايضا ألم يجيلك ياتيما فآوى ووجدك ظالا فهدأ الله أكبر شك. نعمة الله على الرسول عليه الصلاة والسلام كان بالأول ظالا لا يعرف شيئا لا يعرف شيئا اطلاقا يقول الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك ويقول عز وجل وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا إيش؟ ما كنت تدري؟ ما الكتاب ولا الإيمان؟ يعني عليه الصلاة والسلام لم يوحى لي. وإنما ذكره الله تعالى بحاله قبل الوحي ليتبين بذلك قدر نعمة الله عليه بالوحي. ولهذا يقال في ضدها ايش تتبين الأشياء. إذا أذكر نعمة الله عليك حيث كنت لا تعلم شيئا ضالا يعني ليس عندك علم. فهدا هدا ايش هدا هدا الدلالة الدلاله والا هدايه الدلاله والتوفيق الظاهر انه لا علم لكم بالهدايتين نعم هدايه الدلاله ان تدل احدا على خير هدايه التوفيق ان يفعل هذا الخير هدايه الدلاله مثلا تجي إنسان تقول يا أخي واجبة مع الجماعة ويجب عليك أن تتابع الإمام ولا تسبق الإمام هذه هداية الدلالة لكن كونه يصلي مع الجماعة ويتابع الإمام هذه هداية توفيق هداية التوفيق ليست إلا لله وحده اللهم اهدنا هداية الدلالة لله عز وجل وللرسل ولوراثة الرسل من العلماء كلهم يدون الناس استمع قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لا ايش إيش إلى صراط المستقيم يعني تدل الناس عليه وقال الله عز وجل في آت أخرى إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء هذه الهدايه التي نفاها الله عنه هي هداية التوفيق ما حد يقدر يهدي احدا اي يوفقه فيعمل ابدا احيانا تاتي باولادك تنصحهم وتبين لهم الحق ولكن لا لا, لا يوافقون لان في يد من هداية التوفيق في يد من في يد الله اذا وجدك ضال لم فهدا اي الهدايتين هي الهدايتان جميعا قال الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم هذه هداه الدلاله هداه التوفيق اهدى الناس في عباده الله هو الرسول عليه الصلاه والسلام طيب كلمه هدى تحتاج الى مفعول اين مفعولها نريد غيرك انت ذاك الاخ تفضل التقدير بارك الله فيك تمام بالقياس على ما سبق أنت أعجبت بالقياس على ما سبق صح ووجدك ظالا فهدع هداك أنت أو هداك وهداك، هداك وهداك فكم من أُناس ظالين هداهم الله يرحمك الله هداهم الله على يد الرسول عليه الصلاة والسلام بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب حين اصله الى خيبر قال انفذ على رسلك فوالذي لي نفسي بيده لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم اي لبل ووجدك عائلا فاغنى عائلا اي فقيرا فاغنى اي وسع لك بالمال اعطاك المال الكثير وهنا نقول اغنى تحتاج الى مفعول فأين مفعولها؟ القياس لا بأس به ما في مال؟ من يعرف؟ يمشي جماعة عطونا واحد يشير فضل التقدير أحسن بارك الضفين فأغنى أي أغناك هو أغنابك وكما سمعتم في أول الدرس أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه بالمغانم الكثيرة صار يقضي الدين عن المدينين كذلك الأمة اغتنت دينا عظيما بيش في سبب اتباع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تعلم مبارك الله النتاج كسرى ملك الفرس جئ به من المدائن إلى المدينة النبوية هذه لم يفقد منه خرزة واحدة إلى من جئ به إلى عمر رضي الله عنه جئ به محمولا على جملين كما يقول المؤرخون ما في السيرات بالأول ولا نقلات إبل ربط على جملين وصارت تسير به من المدائن إلى المدينة ووضع بين يدي عمر رضي الله عنه عمر الفاروق الذي فتح الله بلا مصار وأذل به أهل, أهل الكفر والنفاق وضع بين يديه تعجل لم يفقد منه خرز واحد فقال إن قوما أدوا هذا لأمنا صحيح هذا ولا غير صحيح, صحيح. نعم أدوا هذا من محله البعيد إلى المدينة ولم يفقد منه خرز واحد أمنا لش. قالوا إنك صرت آمنا فصاروا أمنا ولو رتعت لرتعوا وهذا حق على كل حال فاغنى قلنا معنى اغنى ايش اغناك واغنى بك ثم لما ذكره الله في هذه العظيمة العظيمه عطف على ذلك قال فاما اليتيم فلا تقهر مقابل قوله ألم يجي يتيما فاوى يعني ما لومنا اويناك فاوي اليتامى لا تقهرهم واما السائل فلا تنهر السائل المستجدي المال او السائل عن العلم او هما ايها الطلبه السائل فلا تنهر المراد السائل المستجدي المال الذي يقول اعطني درهما او السائل طالب طالب العلم والمستجدي المال ايهما خلاهما وهنا نعطيكم بارك الله فيكم قاعده في التفسير اذا كان الايه الكريمه تحتمل معنيين على السواء ولا منافات بينهما وجب ان تحمل عليهما جميعا انتبه القاعده اذا كانت الايه تحتمل معنيين على السواء ولا منافات بينهما ايش تحملها على المعنيين جميعا لان الله تعالى يعلم ماذا ماذا يحتمل هذا اللفظ فاذا كان يحتمل معنيين فقد اراد الله ذلك احملوا على المعنيين اما اذا كان المعنيان احدهما اظهر من الاخر فاحملها على إيش؟, ايش على الاخر على الأظهر احملها على الاظهر واما اذا كانت تحتمل معنيين على السواء ولكنهم يتنافيان لا يمكن أن من فحينئذ أطلب المرجح ان المرجح لأحد المعنيين على الآخر فإن حصل فذاك وإن لم يحصل فتوقف يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن من يعرفها ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من أحسنت. بارك هذه القاعدة إذا كانت تحتمل معنين على السواء ولا منافات بينهما واجب حملها على المعنين جميعا لأن الله تعالى أعلم بمراده يعلم من هذا اللفظ يحتمل معنين ولم يقص أحد المعنين فواجب أن تحمل على جميعا إذا كانت في أحدهما أظهر احسنت يجب أن تحمل الاظهر بارك اللطيف اذا كانت تحتمل معنيين وليس احدهما اظهر ولكن لا يمكن ان يجتمع اي بينهما منافاه فماذا نصنع ايش احسنت نطلب المرجح من خارج اللفظ ان وجد المرجح أخذنا به وان لم يوجد فما موقفنا ايش موقفنا التوقف نقول سبحانك لا لا علم لنا إلا ما علمت يجب التوقف ولكن اعلموا أنه لا يمكن أن يوجد في كتاب الله شيء لا تعلمه الأمة لا بد أن تعلمه تعلم الأمة إما كلها وإما اولو العلم منها أما أن يوجد في كتاب الله ما ليس له معنى فهذا مستحيل لا بد أن يكون مفهوما طيب وأما السائل فلا تنهر مش قلنا السائل تشمل سائل العلم وسائل المال اذا اتاك فقير يسالك يقول اعطنا محتاج ابن سبيل لا تنهر اما ان تقول له قولا كريما والله يا اخي ما عندي شيء ما في يدي شيء واما ان تعطيه اما ان تنهر تقول مثلا انقلع اقلب وجهك ما عندي شيء روح ما يصير ربما ياتي يوم الايام تكون انت إيش؟ سائلا بمنزلتك الدنيا ليست معلومه طيب السائل ايضا سائل العلم ياتيك انسان يسالك يريد ان تبين له حكم الله يجب ان تبينه ومن سئل عن علم فكتمه الجم بلجام من نادر يوم القيامه نعوذ بالله من ذلك ولكن إذا علمت أن السائل يريد التعنت أو يريد أن يضرب آراء العلماء بعضها ببعض فحينئذ انهار قلنا إن سائل العلم يجب إيش؟ يجب أن يجاب إلا إذا علمت أن هذا الرجل متعنت أو أنه يريد أن يضرب آراء العلماء بعضها ببعض فلا تجب ولك أن تنهره ويدع لذلك عمل السلف الصالح فقد جاء رجل إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى استمع الرحمن على العرش استوى كيف استوى لم يقل ما معنى السواق قال كيف فالسؤال اذا عن ايش يعني الكيفية لا عن المعنى فاطرق مالك الرحمة الله في رأسه حتى علاه الرحضاء اي العرق يعني حتى صار يبش عرقا وذلك لعظم السؤال في قلبه ثم رفع رأسه وقال قولته المشهورة يا هذا الاستواء غير مجهول الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج من المسجد هذا نهر ولا غير نهر أشد أخرج من المسجد لأنه سؤال مبتدع أنت تسأل عن كيفية صفات الله؟ من يسأل عن كيفية صفات الله؟ إلا رجل متعنت مبتدع. ولهذا نجد الصحابة رضي الله عنهم، وهم الله خير منا، وأشد منا تعظيما لله، وأشد منا حرصا على معرفة الله باسمائه وصفاته. لا يسألون محمد رسول الله الذي عنده من العلم ليس عند غيره من صفات الله. لا يسألون عن الكيفيه أبدا. وبهذه المناسبه اود ان اوجه نصيحه الى اخواننا في من طلبه العلم الذين يريدون ان يحققوا في جانب العقيده والتوفيق وهم يشكرون على هذا لكنك تجدهم ينطبقون عن اشياء ما سال عنها الصحابه رضي الله عنهم ولا بحثوا فيها ياتي مثل الانسان يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس لا تفعلوا من العمل إلا ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا ثم يتعبون هل يسعد الله بالملل او أو لا سبحان الله أنت أحرص من الصحابة المسؤول أعلى من الرسول الذي يوجه إلى السؤال الآن في وقتنا هذا هل هو أعلى من الرسول أو لا أجيب وجماعة إذن السبب موجود والمانع مفقود في عهد الصحابة ومع ذلك لما قال رسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ما قالوا يا رسول الله هل يوصف الله بالسلامة او بالملل خلي ساك ما وسعهم يبحث بعض الناس ان الله يجعل السماوات على اصبع والعرضين على اصبع الى اخره والذي علمنا في البخاري انها خمس اصابع التي ذكرها الرسول لنا يجي يقول هل اكثر من خمسة هل لها من خمسة اصابع يا ناس اتقوا الله انتم احرص من من من الصحابه على معرفه الله الجواب لا المسؤول الذي وجه الى السؤال الان هل هو اعلم بالله من الرسول لا إذن اذا كان العلم موجود بعد الرسول من هو اعلم منه وموجود من هو احرص منا على معرفه الله باسمائه وصفاته ولم يسالوا الواجب الكف الكف عن هذا ولذلك أنصح إخواني طلاب العلم ولا سيما الذين يريدون أن يحققوا في باب العقيدة والتوحيد أنصحهم عن التعنج والتنطع وأقول قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون, المتنطعون ثلاث مرات يا أخي سر على ما سر عليه السلام ولا تسأل عما لا يمثل عنه فهم خير منك واما بنعمه رب اخر اخر الصوره واما بنعمه ربك فحدث حدث الناس بنعمه الله لا افتخارا عليهم ولكن اظهارا لنعمه الله والتحدث بنعمه الله ينقسم الى قسمين تحدث بالنساء بان تقول انا انعم الله علي بولد انعم الله علي بزوجه انعم الله علي بمال أنعم الله عليه بعلم وما اشبه ذلك والثاني تحدث بالفعل بأن ترى أثر النعمة عليك إذا كنت غنيا تلبس ما يلبس الأغنياء ترك ما يركب الأغنياء تطعم ما يطعم الأغنياء أما أن تلبس لباس الفقراء وأنت قد أغناك الله فهذه شماتة يشمت الناس بك وليس تحدثا من نعمة الله فالتحدث بنعمة الله إذن يكون بإيش بالقول وبالفعل بالقول إظهار لنعمه الله عليك وليس افتخارا على عباد الله وبالفعل أن ترى أن يرى اثر نعمة الله عليك فإن قال قائد رجل كان مسرفا على نفسه كان منحرفا في عقيدته في اخلاقه في عبادته في معاملته هل له أن يقول كنت فأكذا فهدني الله على سبيل التفصيل لا لا تقول لأني أخشى أن يكون هذا من المجاهرين الذين يفعلون المنكر يستره الله عليهم ثم يتحدثون به لكن على سبيل الإجمال لا بأس أن تقول والله كنت ضالا طائعا تائها فمن الله علي بالهداية وبالاستقامة لا بأس أما على سبيل التفصيل فهذا أخشى أن يكون من المجاهرة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرون أما الانشراح فإن الله يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام ألم نشرح لك صدرك يعني للإسلام ورفعنا لك ذكرك يعني أنك تذكر على وجه الرفعة وعلو المنزل ومتى يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في أي شيء أنا أقول ان الرسول يذكر في كل العبادات الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر في كل العبادات لأن العبادة مبنيه على أمري الإخلاص لله والثاني المتابعة فأنا عندما أصلي أو أتوضأ أو أصوم أو أتصدق أشعر بأني بذلك مخلص لله ومتبع رسول الله اذا كل عباده فالرسول عليه الصلاه والسلام مذكور بها اذا فتح الله على القلب واحيا القلب بحيث يشعر الانسان انه في عبادته مخلص لله متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما العسر يسر إنما العسر يسرا نعم يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما يروى عنه لن يغلب عسر يسرين لا يغلب عسر يسرين أين العسر وأين اليسران؟ أيها البلاغيون والنحويون ما فيه إن مع العسر يسرا العصر هنا معرفه ولا نكره العصر ما له أولا نكره لأنه محل يأل يسرا نكرا فإن مع العسر معرفه يسرا نكره والاسم اذا تكرر منكرا صار الثاني غير الاول واذا تكرر معرفا صار الثاني هو الاول فكم تكون كم يكون عسرنا حينئذ واحد واليسر اثنين يكون عز... اليسر اثنين ولهذا قال لن يغلب لن يغلب عسر يسرا فانت يا اخ اذا الله عليك في امر من الامور ان تعسرت امورك فذكر اليسر السابع واذكر اليسر الذي توعد به وهو اليسر اللاحق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم ان النصر معيش مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسر فاذا فرات فانصب وإلى ربك ضرب يعني اذا فرقت من مما يريك عن الطاعة فانصب للعبادة مثلا انسان قدم العشاء بين يديه واقيمت الصلاة ماذا يقدم العشاء حتى ياتي الصلاة وقلبه فارغ ويصلي طيب الناس يصلون الان اسمع المؤذي أسمع الامام يصلي وانا اكل اجف سبحان الله انا قدر عليكم سوق توقفون نعم اكل ولو كان الامام يقرا وكان ابن عمر رضي الله عنه, عنه عنهما وهو من اشد الناس عباده كان ياكل يتعشى والامام يصلي يسمع قراءته لكن ليس معنى هذا أنك تجعل كل يوم عشاك وقت الصلاه لا لا لكن اذا صادفت المساله وقدم العشا لك فكل حتى تاتي الصلاه وانت فارغ القلب فاذا فرات فانصب والى ربك فارغب نعم المولى ونعم النصير لا ترغب الا الى الله عز وجل فهو ملجأك وملادك وهو معادك وهو المستعان وعليه التكلام ارغب إلى الله عز وجل في جميع أمورك واسأله كل شيء تحتاجه فإنه عز وجل يعطيك ما تسأله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدايدة عنه أسأل الله تعالى في هذا الساعة لي ولكم الهداية والتوفيق لما أحب وأرضى وأن يحسن لنا للعاقبة ويحصل لنا الخاتمة ويجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا إنه على كل شيء قدير والاسئله بعد الصلاة إن شاء الله